يا أهل الكتاب لا تعلو في دينكم ولا تقولوا عن الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمه ألقاه إلى مريم بروح من فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وَكِلَّا لَنْ يَسْتَكْفَى الْمَسِيحُ أَيْكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَكْفَى عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.